بسم الله الرحمن الرحيم قل أُوحِي إليَّ أنَّهُ استمعَن فرَّم من الجن فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَ نَبِيٌّ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَا أدلا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم فزادوهم رهقا وأن هم غنوا كما غنّ الَّذي بعث الله أحدا وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاها مُلِئَةً حَرَسَ فَوَجَدْنَاها مُلِئَةً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 أُنِدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُنَّ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا قَرَائِقَ دَدَى نُعجِزَهُ رَبَّا وَأَن لَمْ عَسَى مِعْنَ الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسَ وَلَا رَهْقَ وَأَنَّا مِنَ ال أسلمون ومن القاصطون فمن أسلم فأولئك تحرروا شدة وأم القاصطون فكانوا لجهنم حطباء وأن لا يستقاموا على الطريقة قَيْنَا هُمْ مَا انغضقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسله عذابا صعدا وان